استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك الشخصيات المثالية يا أصدقائي من تتخذونه قدوة لأنفسكم من الشخصيات المثالية؟ أنا أتخذ السلطان محمد الفاتح قدوة لنفسي لأنه فاتح القسطنطينية. أحسنت. كما أخبرنا الحديث الشريف لا تفتحن القسطنطينية فلا نعمل الأمير أميرها ولا نعمل الجيش ذلك الجيش. ونأخذ صلاح الدين الأيوبي قدوة لنفسي لأنه فاتح القدس. وأنت يا محمد. أنا أتخذ مصطفى كمال أتاترك قدوة لنفسي لأنه أسس الجمهورية التركية وأنت يا مراد من تتخذ لنفسك من الشخصيات المثالية؟ أنا أتخذ السلطان عبد الحميد الثاني قدوة لنفسي لأنه أنشأ المستشفيات والمدارس والسكك الحديدية إنه كان سلطاناً عظيماً